تكلمنا في هذه الليله المباركه عن الأم ولماذا الأم لاننا في زمان العفوق لان الأم نصف البشرية وهي التي ولدت النصف الاخر لان النبي صلى الله عليه وسلم اوصا بها كثيرا لانه في هذا الشهر الإفرنجي شهر مارس تظهر الاسئله جدا كلها ينصب في محور واحد يا شيخ ما حكم الاحتفال ها بعيد الام اولا انتم تعرفون افضل مني ان الله عز وجل لم يشرع للمسلمين من الاعياد الا عيدان عيد الفطر وعيد الاضحى عيد الام هذا عيد بدعي ما انذر ربنا به من سلطان ولكن تحدث مشكلات كثيرات بسبب عيد الام المزعوم